ما له به من علم ولا ل آ ب ا ئ ه م كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفى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 わらばこんな على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إ ل, ها ل ن ن ه ا لن ندعو من دونه ل, ل, ل إ ط ط ا ه ا لقد قلنا ئذ شقطا أ و ل ئ ك قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا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 وترى تزاور وإذا وهم فجوة فهو طلعت ذات غربت تقرضهم ذات آيات الشمس إذا اليمين الشمال الله من الله ا ذلك ل كهفهم منه من من م عن يهدي في「私 ن ي の声を聞いてくれれば」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 فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلمون 「あなたは私のことはあなたはあなたはあなたのことはあなたはあなたはあなたはあな ع はあなたはあなたはあなた ف あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな せっかく読んでいただけれ ه م س ة س قل ُْ ربي ََِّ ع ْ ل َ م ُ بعدتهم َِِِِّْ ما َ يعلمهم ََُُْْ الا َّ قليل ٌَِ فلا ََ تمار َُِ فيهم ِِْ الا َّ مراء َِ ظاهرا َِ ولا ََ تستفت ََِْْ فيهم ِِْ منهم ُِْْ أ َ ح َ د ا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 よ حلون فيها من أ س ا و, س ا من س س و إ ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا و ض ر ب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا わかるぞ。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 من من من لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا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 よく知 ن ا おくれよく知っておく ص よく知っておくれよく知っておくれよく知っ ه ا غ و ر く知っておくれよく知っておくれよ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 何を言うか ن からないことは知ってお ه ことは知っ ا おくことは知っておくことは知っておくことは知ってお ل ことは ل っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくことは知っておくこと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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره َ بل َ زعمتم أ َ لن َ نجعل ََ لكم َُْ موعدا واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا 「え ل やいやいやいやいやい ن いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや خلق السماوات والأرض ولا, خلق أنفسهم ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم Worأ المجرمون النار ن ف ならば、この世を知ってもらうこともあることもあ ع こともあることもあることもあることも ن ることも ا ل こともあ ل こ و ا あることもあることもある ا とも ن る 「お前たちは何でも言えいことは何でも言えないことは何でも言えないことは何でも言えないことは何でも言えないことは何でも言えないことは何でも言えないこと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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ُ َلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا なしや حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال َ ر َ ي ت ِ ذ َ و ي ن ا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 ファン طلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ز ك ي ة قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل, ل م أ ق ل لك إ ن 「私は私の言葉を読んでい د のは私の言葉を読んでいる ل は私の言葉を読んでいる。 اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أ ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقضف اقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 فاذا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا